هو الآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعتك كل شيء رحمة وعلم ربنا وسعتك كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح مِنْ أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء.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 كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِم بُشْرُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَ قدَدَ أأَْسم بُسَابِآياتنَا وَسُقونٍ مُبِين إِلَ فِرعوونَ وَهمادَ وَقونَ فَقالوا ساحِر كَذاَّابَ فَلَم مَا جَ أَهُ بِالحَقِّ مِنْ ذِنَا قالَاُ قُتُلُ أَبْنَاَِّنَ آمَنُ معهُ وَاسْتَحيون سأَهُم وَمَا كَيدٌ كافِرِينَ إِ فيِي ضَلال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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون لا يكتمر ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم وقد جاؤكم بالبينات من ربكم وان انت كاذبون فعليه كذبوه وإن يكون صادقا بَعْضُ بعض الذي يعدكم إن لَا لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد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 وَلا قَدجَأَكُمْ يوسُفُ مِ قبل بِمِبَييناتِ فَمازِلْلتُمْ فِي شَك مِبمااجَ أَكُ بِهِ حتى إِذَا هَلَ قُلْلتُمْ حتى إذَا هلكَ قُلْلتُمْ لَين يَبعْثَ اللَّهُ مِ بعدِْهِ وَصُولَ كَذَالِكَ يَضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ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 مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُغْذَوْنَ فِيهَا بغير حساب